من شنويا من شنويا من جنا حي الزمان اللي جمعنا ولمنا وحي يا ولف يا ولف بلادنا تسوى بالعدين بلاد قلبي في عايش شي shaba